Book 2 76 67. 67. Valamit megmagyarázni Valamit megmagyarázni. Először a két. Először a két. Először Miért nem Először a لماذا لم تأتي؟ لماذا لم تأتي؟ باتج بولتا. كنت مريضا. كنت مريضا. لم يتم مرت باتج بولتا. أنا لم أتي لأني كنت مريضا. أنا لم أأتي لأنني كنت مريضا. لم يتم لم يتم. لماذا هي لم تأتي؟ لماذا هي لم تأتي؟ كانت تعبانا. كانت تعبانا. نميط مرت فارط بود هي لم تأتي لأنها كانت تعبانا. هي لم تأتي لأنها كانت تعبانا. أه مير نميرت. لماذا لم يأتي؟ لماذا لم يأتي؟ نميرت كذبة. لم يكن عنده رغبة. لم يكن عنده رغبة. نميرت مير نميرت كذبة. لم يأتي لأنه لم يكن عنده رغبة. لم يأتي. لأنه لم يكن عنده رغبة. لماذا لم تأتوا؟ لماذا لم تأتو؟ سيارتنا معطلة. سيارتنا متعطلة. نميت تتك إل. ميرت أسألتك تُنكرمت. لم نأتي لأن سيارتنا معطلة. لم نأتي لأن سيارتنا متعطلة. Miért لماذا لم يأتي الناس؟ لماذا لم يأتي الناس؟ Lakéstek avonatot. قد فاتهم موعد القطار. قد فاتهم موعد القطار لم يأتوا لم يأتوا لأن موعد القطار قد فاتهم لم يأتوا لأن موعد القطار قد فاتهم مير لماذا أنت لم تأتي لماذا أنت لم تأتي؟ لم يولد صباد. لم, لم يسمح لي. لم يسمح لي. لم يأتِ مل، مرت لمولد صباد. لم آتي لأنني لم يسمح لي. لم آتي لأنني لم يسمح لي.